بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعادلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً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 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولن قد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا قريب في الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أ غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت ونكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف ناصي ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم إذن فقد رحمه وذلك فوز المبين وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن, ير... وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من ي... وَإِنْ يَمْسَسْكَ, يمسسك ضُرٌّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أشهد قل إنما قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون <تصفيق> الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب آياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين أشركاكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم كنة أن يفقهه وفي أذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين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 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بالإنقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وزارهم على ظهورهم لسأ ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا له ولعب وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعاقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدلا لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر على إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماة فتأتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكمو في الظلمات من يش من يضل والذين كذبوا صم والذين كذبوا والذين كذبوا بآياتنا سموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله لا سراط مستقيم قل أرأيتم من تكتم عذاب الله وتتكم الساعات وغير الله إلكم قل أرأيتم من الله وتتكم الساعات وغير الله تدعون إلكم صادقين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 فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم زينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب وكل شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا خذلهم بقتة فإذاهم مبلسون فقد أعذاب ر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين فقط عذاب القوم, ذو... القوم الذين ظلّموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيت من أخذ الله وسمعكم أو بصاركم أو ختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ظر كيف نصرف الآيات ثمهم يصدفون قل أرأيتكم إن تكم عذاب الله بغضتنا وجهرتنا هل يهلكوا إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا وبشرين ومذرين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 أنه من عمل منكم سوءا بجهلة ثم تابا من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به للحكم إلا لله قص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب وَلَا ولا إِلَّا فِي في كتاب مبين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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لان اجانا من هذه لنكنن من شاكرين قل الله ينجيكم من قل الله ين... قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت رجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الفؤاد لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نباء مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشَّيْطَانُ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحق وذر الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وغرتهم الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وذكر وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَبَسَوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يكفرون.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 لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَأَتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَقِيمَ الصَّلَاةَ وَنُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ غَيْرُ مَرِيبٍ وَشَهِدَتْ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَزْغٌ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَا كُنَّا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِينَ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسيئا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 إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق وياقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلنا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم بينهم وهديناهم إلى صراط من مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركون حبط عنهم ما كانوا يعملون ولا إك الذين أعطينهم الكتاب والحكم والنبوة فإيه يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين ولا إك الذين هدى الله فبهداه مقتدى ولا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قد الَّذِينَ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ أَبِيهِ مُوسَى ونُورَهُ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْقُلْ مَنْ أنزل الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ به مُوسَى وهدى لِلنَّاسِ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 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ قال ومن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنِ مَا تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء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 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرو ومستودعو قد فصلنا الآيات لقومي يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتونر وكان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خانق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلينفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقومي يعلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفظا وما أنت عليهم بوكين ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسم بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وتكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا في كل قرية كابرة مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجني يحي بعضهم إلى بعضين زخرف القول غرورة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا من مِنَ الْمُمْتَرِينَ كلمة كَلِمَةُ رَبِّكَ صدقا وعدلا لا مبدل وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يظلك عن سبيل الله إن يتبعون إِلَّا الظن وَإِنْ هم إلا يخرسون إن ربك هو هُوَ أَعْلَمُ يظل عن سبيله وهو وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عليه عَلَيْهِ كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليظلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ طَاعَتْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الناس كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها ليمكرون فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آيات قالوا لن نؤمن حتى نؤتم وإذا جاءتهم آيات قالوا لن حتى نؤتم مثلما أتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وذابوا شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لله لل...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 وهذا سراط وربك مستقيم قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو عليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا من عشر الجن قدس أكثرهم من الإنس ويوم يحشرهم جميعا من عشر الجن قدس وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ الإنس مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ وَقَالَ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 يا معشر الجن والإنس يا لم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات ويذرونكم لقاء أيومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعمل وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعم نصيبا فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا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 قد ظلوا وما كانوا مهتدين، وهو الذي أنشأ جناتاً معروشة وغير معروشة، والنخلة والزرع مختلفاً كله، والزيتون والرمان مشتبهه، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه. كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ عَمُولَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَمَنْ يَتَزَوَّجُ مِنْ الظَّبْأِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ كَرِيهًا حَرَمًا مِنْ أُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ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 قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إلا أَن يكون مَيْتَةً أَوْ مَنْ مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ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 فإن كذبوك فقد كذب رس فإن كذبوك فقل ربكم فإن كذبوك فقل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين يشركوا لو شاء الله ما يشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن إلا الظن وإن هم إلا يخرصون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 قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا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 قُرْآنَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ ربهم فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظل وممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا لا أن يأتيهم ال...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 قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم